بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشرون والذين هم عن اللقظ ورغون وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لفروجهم حافظون <تصفيق> إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ فمن التواضع وراء ذلك فاولئك هم خَلَقَ مِنَ النُّطْفَةِ مَذْغَمَةً ثُمَّ أَنْشَأَ اللَّهُ إِنَّكُمْ لَكُمْ فِيهَا ثَوَاكِفُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرٌ تَنْتُنُ أرسلنا الدكتور إلى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَنِكَ In die jullie Dankjewel. on earth all Amen. Mm -hmm. فتقطعون أموهم دليلهم زبرا كل حز بما ذيهم فرحون فذرهم حتى En jullie لها <تصفيق> سابقون ولا فلهم نفس إلا وساعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يعلمون بل قلوبهم في غرفة يقولون به إنها بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق ولو اتبع الحق أهوانهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه بل أتيناهم بذكرهم فهم, فهم عن ذكرهم موارضون أم تسألهم خرجا فخراد ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعون حتى إذا فسحنا عليهم بابا ذا با عذاب شديد بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا مبعوتون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إنها أفلا تذكرون قل من السماوات السبع ورب العرض العظيم سيكونون لله قل أفلا اله الحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون اجزعتم التي هي أحسن سيئه لَا حَرِيٌّ بما بِمَا يُصْنَعُونَ وَقَالَ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا فَكُنْتَ لَنَا وَرِينُ الَّذِينَ ZANG What?